أبو ابو المهاجر صاغ بيته وما بنا ابيات مقهورا في قدله عزيزين أبيات في قدلة عزيزين. يلي فقدت الغالي احنا في قدنا احنا فقدنا رجل يسوى ملايين نا في جدنا رجل يسوى ملايين القايد اللي كل ميدان يخشاه رجل المعارك ما يهاب المعادين المعارك ما يهاب المعادي اخواه بالقاسم رحل يم مولى نحسبه بالفردوس ويلا عب العين نحسبه بالفردوس ويلا عبال العين هذه بيوت من صديق أرسم بيوتي واتبع البيت بيتين أرسم بيوتي واتبع البيت بيتين أقسمت بعده مرقدي ما تهنا حتى ندق من الطواغيت خمسين حتى ندق من الطواغيت خمسين وختامها صلوا على اللي تبعنا نبينا الليحن على اخطائهما ماشين نبينا الليحن, نبي الليحن على اخطائهما